سلام ل ي ك م بالشيخ ربيع ا ل شيخ ربيع علم ف ا ض ل استفدنا من كتبه التي يؤلفها فيما يتعلق ب ا ل إ خ و ا ن المخلشين وفيما يتعلق بعبد الرحمن عبد الخالق وكثير من كتبه ولسنا نقول إ ن ه معصوم فهو نعم من أ ه ل العلم الذين يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون لكن ماذا استهيد من كتبه وكشف حقائق قلنا نجهلها فجزاه الله خيرا